يقول الإمام أبو الفرج الرحمن ابن شهاب الدين البغدادي رحمه الله تعالى في كتابه جامع العلوم والحكم قال عن أبي ذر ومعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئه الحسنه تمحوها وخالق الناس بخلق حسن هذا الحديث أخرجه الإمام الترمذي رحمه الله وقال انه حديث حسن وفي بعض النسخ حسن صحيح وقد اسهب الامام الحافظ بن حجر رحمه الله في شرحه لهذا الحديث ايما اسهاب والحديث يستحق هذا الاسهاب في شرحه لانه من جوانع كلمه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والحديث تناول قضايا ثلاث من اهم قضايا المؤمن اولها امره بالتقوى والالتزام بالتقوى والعمل على تحقيق التقوى وكلها غايات للمؤمن لأن التقوى تحمله على أن لا يفقد حيث يطلب ولا يوجد حيث ينهى والتقوى كما فسرها بعض أهل العلم بأنها أن يطاع الله فلا يعصى وأن يعبد فلا يكفر به وأن يذكر فلا, فلا ينسى وأن يعبد وأن يشكر فلا ينسى أن يعبد فلا يعصى وأن يشكر فلا يكفر هذه هي التقوى والقرآن الكريم والسنة النبوية مليئان بالآيات والأحاديث التي تحس على التقوى ومن أظهرها قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاتيه ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وأما الموضوع الثاني الذي تناوله الحديث وهو قوله أتبع السيئات الحسنة تمحها أتبع السيئة الحسنة تمحها وقد استعرض الإمام الحافظ بن رجب رحمه الله تحت هذا الجزء من الحديث ما السيئات وما الحسنات وقسم الحسنات وقسم السيئات إلى كبائر وصغائر وأنه لا كبيرة مع التوبة كما أنه لا صغيرة مع الإصرار لا, صغ... لا, كبير... لا صغيرة مع... مع الإصرار فالذنب وإن كان صغيرا إن... إن أصر عليه فاعله يصير كبيرته وعرفنا من خلال ما تناولناه في سرع هذا الحديث أن فعل الحسنات يذهب السيئات كما قال جل وعلا إن الحسنات يذهبن السيئات وإذهابها بمعنى محوها وإزالة آثارها وعدم المحاسبة عليها لأن الله سبحانه وتعالى غفور رحيم ولأن الإنسان إذا ما أتى بالحسنات كانت سببا لمحو السيئات وهذا ما دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم أتبع السيئات الحزنة تمحها لكن ختم الإمام ابن رجب رحمه الله هذا المبحث بمسألة لطيفة يقول ما معنى محو السيئات هل معناها انها تزال من الكتاب الخاص بالانسان او المراد انه لا يسأل عنها مع بقائها قال ذهب كثير من اهل العلم لان المراد بها محوها ويزالتها واستبدالها بالحسنات كما قال جل وعلا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فولائك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما وذهب بعض أهل العلم قال لعل المراد أن المحو هو عدم المؤاخذة لكن لا بد من بقاء ما كتب عليه من سيئات يعني اشبه ما نسميه في ايامنا هذه بالرصيد يسجل ان كان في الحسنات وان كان في السيئات لكن الله جل وعلا يوم القيامة لا, يح... لا يحاسبه ولا يعاقبه على ما كتب من سيئات الا انها تبقى قالوا والغرض من بقائها ان الله جل وعلا يمن على صعبها يوم القيامة فالمؤمنون في يوم القيامة عندما يلقون ربهم جل وعلا يحاسبهم ومن أسلوب الحساب أنه يعرض عليهم ما جنوا من سيئات يرونه مكتوبا ويسألون عنه أتنكر شيئا من ذلك فالمؤمن يقول لا ثم إن الله تعالى يخبره لأنه سترها عليه في الدنيا وهو ساترها عليه يوم القيامه وفي بعض الروايات انه اذا اطلع عليها ورأى فضل الله عليه بسترها الله جل وعلا يبدلها حسنات زياده في الفضل ولذلك تبقى مسجلة عليه إظهارا لمنة الله جل وعلا عليه وكنا وقفنا في درس, في درس ماضي في هذا الكتاب حول مسألة وهي ما جاء في قوله جل وعلا الذين يجتنبون كبائر الإذم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغذرة فما المراد باللمم لها كثير من أهل العلم لا أن المراد باللمم يعني التفكير في المعصية والرغبة والتطلع للوقوع في المعصية خصوصا إذا كانت من الكبائر إلا أنه لا يقتربها يحوم حولها وكما عرفنا فيما جاء في الحديث. كتبه على ابن آدم حظه من الآء من الزنا فالعينان تزنيان وزناهم النظر واليد تزنيان وزناهم البطش والرجل تزنيان وزناهم المشي والفرد يصدق ذلك أو يكذبه فيكون هذا معنى الإلّام يعني يفكر في الجريمة يفكر في الكبيرة يمني نفسه أن يفعلها ربما خطى خطوات لفعلها عمل مقدمات إلا أن الله جل وعلا يتداركه برحمته فيستربها ولا يقع فيها فذهب بعض أهل العلم إلى أن قوله إلا اللمم يعني لأن الإنسان ليس بمعصوم وقد يقع منه فاذا قارف كبيرة من الكبائر يعني وقع فيها يبادر الى التوبة لان المؤمن ليس معصوما عن فعل الكبائر لكنه لو وقع فيها وتاب مر في عمره او نحو ذلك فهذا معنى اللمم يعني الوقوع نادرا والوقوع في حالة الندرة لكن يستدرك ذلك ويرجع ويتوب إلى الله جل وعلا ولإمامه الحافظ ابن حجر رحمه الحافظ ابن رجب رحمه الله يرى أن التفسيرين مقبولان وأنهما صحيحان لأن الناس معرضون منهم من يهم بالسيئه لكن تدركه او تدركه رحمه الله فيتجنب ومنهم من يقارف ويقع لكنه يبادر الى التوبه وكما جاء في الحديث ان التائب من الذنب كمن لا ذنب له فلا يستبعد تفسير الآية في قوله الذين يجتنبون كبائر الإذن والفواحش إلا اللمام أنه يشمل الحالين أنه يشمل الحالين ثم بعد ذلك بدأ المؤلف يتناول الكلام حول الجزء الأخير من الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم وخالق الناس بخلق حسن فبين أن الخلق الحسن له أهمية كبرى في حياة المؤمن فإن الناس يتفاوتون في الفضل والإحسان بالخلق الحسن وان الخلق الحسن يدني صعبه من ربه جل وعلا ويجعله قريبا من مجالسة نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى غير ذلك مما جاءت به المواعيد ومما جاءت به العادات عن الله جل وعلا وعن رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وكنا وقفنا في الدرس الماضي عند قول الحافظ بن رجب قال وفي تفسير اللمم قولان احدهما انه مقدمات الفواحش كاللمس والقبله قال وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هو ما دون الحد من وعيد الاخره بالنار وحد الدنيا يعني كل الذنوب اللي هي دون الحدود مقارفها يعتبر قد الم و باللمم ما دامت لم تبلغ درجتها الكبيرة. قال والثاني أنه الإلمام بشيء من الفواحش والكبائر مرة واحدة، ثم يتوب منه. قال وروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وابيه ريرة رضي الله عنه وروي عنه مرفوعا بالشك في رفعه يعني تفسير ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم. قال اللمة من الزنا ثم يتوب فلا يعود واللمه من شرب الخمر ثم يتوب فلا يعود واللمه من السرقة ثم يتوب فلا يعود يعني ان يقع فيها مرة واحدة واللمة على وزن فعلا ووزن فعلا كما يقول علماء الصرف انه ايش اسمه اسم مرة قال ومن الآية بهذا فقال لابد ان يتوب منه بخلاف من فسره بالمقدمات فانه لم يشترط توبة قال والظاهر ان القولين صحيحان يعني ابن رجب يرى ان هذا القول صحيح وهذا صحيح فمن حاول ولم يقع يكون قد الم ومن وقع ثم تاب يكون قد, ايه قد ألم والظاهر أن القولين صحيحان وان كليهما مراد من الآية وحينئذ فالمحسن هو من لا يأتي بكبيرة إلا نادرا ثم يتوب منها ومن أتى بصغيرة كانت مغمورة في حسناته يعني مغمورة في حسناته المكفرة المكفرة لها ولا بد ان لا يكون مصرا عليها يعني لا بد ان لا يكون مصرا على الصغيرة لان الاصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة ولان الله سبحانه وتعالى اثنى على الذين ان وقع منهم خطأ لم يصروا كما قال جل من قائل ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون قال وروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه قال لا صغيرة مع الاصرار يعني فتكون كبيرة ولا كبيرة مع الاستغفار اي فيمحوها الله جل وعلا قال وروي مرفوعا من وجوه ضعيفة يعني هذا القول من سوبل النبي عليه الصلاة والسلام قال وإذا صارت الصغائر كبائر بالمداومة عليها الإصرار على الصغائر يصيرها كبائر بالمداومة عليها فلا بد للمحسنين من اجتناب المداومة على الصغائر حتى يكونوا مجتنبين كبائرة أو مجتنبين لكبائر الإثم والفواحش وقال الله تعالى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 هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إن الله يحب إن الله لا يحب الظالمين فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين فهذه الآية بينت أن من ارتكب الآثام ينبغي أن يبادر بالتوبة فلا يقع أو فلا يصر على الصغائر ولا ولا بد من أن يتوب من الكبائر. قال فهذه الآية تضمنت وصف المؤمنين بقيامهم بما أوجب الله عليهم بما أوجب الله عليهم من الإيمان والتوكل وإقام الصلاة والإنفاق مما رزقهم الله والاستجابه لله في جميع طاعاته ومع هذا فهم مجتنبون كبائر الاثم والفواحش فهذا هو تحقيق التقوى ووصفهم في معاملتهم للخلق بالمعرفه عند الغضب ووصيهم في معاملتهم للخلق بالمغفره عند الغضب وندهم الى العفو والاصلاح وأما قوله والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون فليس منافيا للعفو فإن الانتصار يكون بإظهار القدره على الانتقام ثم يقع العفو بعد ذلك فيكون يعني العفو أتم وأكمل قال النخعي يعني الإمام إبراهيم احد علماء التابعين ومن ائمة الحنفية قال النخعي في هذه الايه كانوا يكرهون ان يستذلوا فاذا قدروا عفوا وقال مجاهد وهو من علماء التابعين ايضا كانوا يكرهون للمؤمن أن يذل نفسه فيشتري عليه الفساق فالمؤمن إذا بغي عليه يظهر القدرة على الانتقام ثم يعفو بعد ذلك وقد جرى مثل هذا لكثير من السلف قال منهم قتادا يعني ابن دعامة السدوس وغيره قال فهذه الآيات تتضمن جميع ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته لمعاد فإنها تضمنت اصول خصال التقوى بفعل الواجبات والانتهاء عن كبائر المحرمات ومعاملة الخلق بالأحسان والعفو ولازم هذا أنهم إذا وقع منهم شيء ان الاثم من غير الكبائر والفواحش يكون مغمورا بخصال المغفرة مغمورا بخصال التقوى المقتضية لتكفيرها ومحوها قال واما الآيات التي في سورة آل عمران واصف فيها المتقين بالإحسان بالإحسان إلى الخلق وبالاستغفار من الفواحش وظلم النفس وعدم الإصرار على ذلك وهذا هو الأكمل وهو إحداث التوبة والاستغفار عقيب كل ذنب من الذنوب صغيرا كان أو كبيرا كما روي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وصى بذلك معاذا قال وقد ذكرناه فيما سبق قال وإنما بسطنا القول في, هذه في هذا يعني فيها قوله وأتبع السيئه الحسنة لأن حاجة الخلق إليه شديدة وكل أحد يحتاج إلى معرفة هذا ثم إلى العمل بمقتضاه والله الموفق والمعين وقوله صلى الله عليه وسلم واتبع السيئة الحسنة تمحها قال ظاهره أن السيئات تمحى بالحسنات وقد تقدم ذكر الآثار التي فيها أن السيئة تمحى من صعب الملائكة بالحسنة إذا عملت بها إذا عملت بعدها يعني حسنا قال عطية العوفي بلغني أنه من بكى على خطيئة محيت عنه وكتبت له حسنا وعنى عبد الله ابن عمر يعني ابن العاص رضي الله تعالى عنهما قال من ذكر خطيئته او من ذكر خطيئة عملها فوجل قلبه منها فاستغفر الله عز وجل لم يحبسها شيء حتى يمحوها عنه الرحمن قال وقال بشر بن الحارث بلغني عن الفضيل بن عياب قال بكاء النهار يمحو ذنوب العلانية وبكاء الليل يمحو ذنوب السر وقد ذكرنا قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا لكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات ذكر منه المشي في الظلمات إلى المساجد وذكر منه انتظار الصلاة الى الصلاة وسماه صلى الله عليه وسلم الرباط قال وقال الطائفة يعني من اهل العلم لا تمحى الذنوب من صحائف الاعمال بتوبة ولا غيرها بل لابد ان يوقف عليها صاحبها يعني يوم القيامة ويقرأها يوم القيامة قال واستدل على ذلك بقوله تعالى ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا لكن هذا كما جاء في سياق الآية أنه في مين؟ في المجرمين ولا يلزم أن يكون ذلك في في المؤمنين قالوا في الاستدلال بهذه الآية نظر لأنه إنما ذكر فيها حال المجرمين وهم أهل الجرائم والذنوب العظيمة فلا يدخل فيهم المؤمنون التائبون التائبون عن ذنوبهم أو التائبون من ذنوبهم أو المغمورة ذنوبهم بحسناتهم قال وأظهر من هذا الاستدلال يعني الدليل الأقوى الذي يصلح لهذا الاستدلال وقوله جل وعلا ومن فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شر يرى فهذه آية عامة موجهة للمؤمنين وغير المؤمنين فتصل عن تكون دليلا لأصحاب هذا الرأي قال وقد ذكر بعض المفسرين أن هذا القول هو الصحيح عند المحققين وقد روي هذا القول عن الحسن البصري وبلال بن سعد الدمشقي قال الحسن في العبد يذنب ثم يتوب ويستغفر يغفر له ولكن لا يمحاه من كتابه دون أن يقفه عليه ثم يسأله عنه قال ثم بكى الحسن بكاء شديدا وقال لو لم نبكي إلا للحياء من ذلك المقام يعني مقام السؤال لكان ينبغي لنا أن نبكي وقال بلال بن سعد إن الله يغفر الذنوب ولكن لا يمحوها من الصقيفة حتى يوقفه عليها يوم القيامة وانتاب ثم ساق آثارا في ذلك قال وقال ابو هريره رضي الله تعالى عنه يدن الله العبد يوم القيامة فيضع عليه كنفا فيستره من الخلائق كله كلها ويدفع اليه كتابه في ذلك الستر فيقول اقرا يا ابن آدم اقرأ كتابك قال فيقرأ فيمر بالحسنة فيبيض له لها وجهه ويسر بها قلبه فيقول اتعرف يا عبدي فيقول نعم فيقول الله جل وعلا اني قبلتها منك قال فيسجد يعني شكرا لله فيقول له الرب جل وعلا ارفع راسك وعد في كتابك قال فيمر بالسيئه فيسود لها وجهه ويوجل منها قلبه وترتعد منها فرائصه ويأخذه من الحياء من ربه ما لا يعلمه غيره فيقول أتعرف يا عبدي فيقول نعم يا رب فيقول إني قد غفرتها لك فيسجد فلا يرى, فلا يرى منه الخلائق إلا السجود حتى ينادي بعضهم بعضا طوبى لهذا العبد الذي لم يعصي الله قط ولا يدرون ما قد لقيا فيما بينه وبين ربه مما وقفه عليه يعني من الحياء في ما اخترفته يداه وقال ابو عثمان النهدي هذا خبر عن ابو هرير رضي الله عنه موقوف والظاهر أن مثل هذه الأخبار وإن كانت موقوفة إلا أن لها حكم الرفع يعني تكون مرفوعة لأنها إخبار عن أمر غيب والإخبار عن أمور الغيب لا بد أن يكون من خلال الوحي وليس للراي فيه مجال ولذلك يعتبر مرفوع حكما قال وقال أبو عزمان النهدي وقد مر بنا أبو عزمان النهدي أنه من كبار التابعين وأنه قدم المدينة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بايام وكان رجلا ولذلك يعد من المخضرمين يعد من المخضرمين لأنه لما قدم وسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا انهم فرغوا من دفنه قبل ايام عن سلمان عن الفارسي رضي الله تعالى عنه قال يعطى الرجل صحيبته يوم القيامة فيقرأ اعلاها فاذا سيئاته فاذا كاد يسوء ظنه يعني بأنه سيؤاخذ عليها قال على نظر في أسفلها فإذا حسناته ثم نظر في أعلاها فإذا هي قد بدلت حسنات يعني السيئات وهذا زيادة في إكرام الله جل وعلا له قال واروي عن أبي عثمان عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يعني مثل هذا الكلام وعن ابي عثمان من قوله قال وهو اصح يعني انه ليس من المرفوع بل انه من الموقوف قال وروى ابن ابي حاتم باسناده عن بعض اصحاب معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال يدخل أهل الجنة الجنة على أربعة اصناف المتقين ثم الشاكرين ثم الخائفين ثم أصحاب اليمين قيل لما سموا أصحاب اليمين قال لأن معامل الحسنات والسيئات فأعطوا, فأعطوا كتبهم بايمانهم فقرأوا سيئاتهم حرفا حرفا قالوا يا ربنا هذه سيئاتنا فأين حسناتنا فعند ذلك محى الله السيئات وجعلها حسنات فعند ذلك قالوها هاء مقرأوا كتابها قال فهم أكثر أهل الجنة يقول وأهل هذا القول قد يحملون أحاديثا محو السيئات يعني التي جابها أن النبي صلى الله عليه وسلم أكبر أنها تمحى السيئات قال محو السيئات بالحسنات على محو عقوبتها دون محو كتابتها في الصحف والله اعلم هنا سؤال او بعض الاسئله يقول هل خروج المذي يؤثر على الصوم وما الحكم إذا أتى شيئا منه على الثوب والبدن المذي هو ماء لزج رطب خفيف يخرج من الإنسان مع الشهوة الصغرى يعني عندما يكون منه انتصاب او مداعبة او ملاعبة يخرج المذين وهو احد اربعه انواع من المياه تخرج من الانسان البول اولها وهو العادي الامر العادي يعني والمذي يصاحب الشهوه الصغرى والودي وهو ايضا مثل المذي مثل المذي لكنه يخرج بعد البول بالغالب يخرج من بعد حدوث الشهوة الصغرى يعني يحدث عنده انتصاب او انتعاض وبعد ان يهدأ ويعود الى طبيعته ثم يخرج منه بول يتبع البول برضو ما لزج خفيف يسميه اهل العلم بالودي والعلماء مجمعون على أن المذي والبول والودي نجس، وأنه يجب غسله أما المذي فاستدلوا له بحديث المقداد بن الأسود رضي الله تعالى عنه يقول بعضني علي بن ابي طالب رضي الله عنه الى النبي صلى الله عليه وسلم اسأله يقول علي كنت رجلا مذاء يعني كثير خروج المذي وهو دليل على النشاط والعافية والقوة يقول فاستحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لما كانت ابنته مني لأنه مزوج ابنته وفي الغالب أن الإنسان يستحيي من أرحامه وأهلي وأقارب زوجته أن يسألهم فيما يتعلق بامور الشهوات قال فاستحييت أن أسأله فاستحييت ان اسأله لمكانة ابنته مني فارسلت مقداد ابن الاسود يسأله فقال عليه الصلاة والسلام يغسل ذكره ويتوضى يغسل ذكره ويتوضى واستنبط اهل العلم من ذلك انه نجس وانه اذا وقع على ثوب او على البدن يغسل موضعه اما السؤال الثاني يقول ما حكم الدعاء بالقول بحق النبي او بحق جاه النبي الدعاء الله سبحانه وتعالى شرع لنا إذا أردنا أن ندعو أن نطلب في دعائنا وأن نتوسل إلى الله جل وعلا بما شرعه لنا في الدعاء كما قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وقد علمنا الله سبحانه وتعالى بعض هذه الوسائل كقوله ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا أي بسبب الإيمان نتوسل إليك بإيماننا لتغفر لنا والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا أنه ينبغي للإنسان إذا ما توجه إلى الله بالدعاء أن يتوسل إليه بالعمل الصالح وذكر لنا قصة ثلاثة نفر من الأمم قبلنا خرجوا يتنزهون وبينما هم في نزاتهم واذا بالمطر ينزل فلجأوا الى كهف من الكهوف في جبل وبعد ان دخلوا الكهف واذا بصخرة تتدرحت من الجبل نتيجة شدة الماء فنزلت واطبقت على فم الكهف وأحسها هؤلاء الثلاثة بعد أن وكف المطر لأنهم لا يقوون على الخروج وأنهم حبسوا بهذه الصخرة وحاولوا أن يزحزحوها فما استطاعوا فقال رجل منهم أو فقال بعضهم لبعض لا بد من التوجه إلى الله والدعاء والسؤال وأن يتخير كل منكم كل واحد منكم وسيلة يتوسل بها إلى الله جل وعلا عملا صالح كان قد عمل أما الأول فقام يدعو ومما ذكره وسيلة بين يديه انه كان رجل يبر كان يبر والديه ويحرص على البر بهما لدرجة انه ما كان يقدم احد عليهما كان يأتي كل ليلة بطعام ابويه لبن يحلبه ثم يأتي الى ابويه قبل أن ينام فيسقيهما من ذلك اللبن وفي ليلة تأخر وحلب ناقته وجاء بالغبوق لكنه وجد أبويه قد نام فكره ان يوقظهما مع أن ووقف يحمل اللبن إلى أن يستيقظ واولاده يتضاغون تحت قدميه يعني يبكون من شده الجوع فابى ان يطعم الولدين الاولاد واصر ان يبدا بالوالدين الى ان اصبحا فلما اصبحا استيقظا فسقى لهما ثم بعد ذلك اطعم اولاده ولا شك ان هذا يبين يعني مدى البر بالابوين فقال الرجل اللهم ان كنت تعلم ان هذا العمل خالصا لوجهك وانه بر بوالدي فافرج عنا ما نحن فيه يقول فتزحزحت الصخره لكنها لم تتزحزح بحيث يمكنهم الخروج وهذا شجع بقيتهم فقام الثاني وتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالعمل الصالح وهو العفاف حيث كان قد ألم بأن راود امرأة عن نفسها وكانت محتاجة فأبت وتركها حتى ألح بها الاحتياج ثم جاءت إليه تطلب منه أن يعينها فأصر على مراودتها فقبلت أمام الحاجة ودفع لها ما طلبته وعندما تهيأ لأن ينال منها ما ينال وعظته بالله قالت له اتق الله ولا تفض الخاتم الا بحقي فادركته رحمة الله سبحانه وتعالى فانصرف عنها ووهب لها المال ثم توجه الى الله يدعو اللهم ان كنت تعلم اني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه فتزحزحت الصخره اشارة الى ان الله قد أجاب دعاء ثم قام الثالث وتوجه إلى الله تعالى بال وتوسل إليه بالأمانة ذلك أنه استأجر رجلا اجيرا على أن يدفع له صاعا من طعام صاعا من حب وبعد أن انجز الرجل عملا كأنه استكثر أو استقل ما دفعه إليه أعطاه صاعه فابى ان ياخذه واستقله وتركه له فما كان من هذا الرجل الا انه استثمر هذا المال اخذ الصاعه وزرعه بذره ثم جنى محصوله ثم بدا يبذر ويجني المحصول ويبيع من هذا المحصول ويشتري ما يحتاجه من أراضي ومن حيوانات ومن أدوات حتى إنه استثمر لهذا الرجل صاعه إلى أن كان مالا بين جبلين مالا بين جبلين وكأن الرجل بعد زمن طويل تذكر ان له صاعا عند صاحبه فجاء يطلب صاعا قال له اعطني مالي الذي تركته عندك قال انظر ماذا ترى بين هذين الجبلين هذا كله لك فقال له يا هذا التق الله تستهزئ بي انا لي صاع واحد قال لا انا استثمرته لك فخذه كله يقول فأخذه كله فيقول الرجل اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك الشاهد أن الله زحزح عنهم الصخرة وخرجوا ورجعوا إلى أهليهم فهذا تعليم من النبي صلى الله عليه وسلم بأن ندعوه ونتوسل إليه بالعمل الصالح والصحابة رضوان الله عليهم كانوا إن احتاجوا إلى شيء يأتي المريض الذي ألم به المرض أو يأتي ذي الحاجة الذي ألمت به الحاجة فيطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله له بأن يشفيه بأن يفرج عنه بأن يعطيه وكان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك احيانا مرة كان يخطب دخل رجل فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل لانقطاع المرض لانقطاع المطر فاسأل فادع الله أن يغيثنا فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وتوجه إلى الله اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا يقول الراوي ونحن في المسجد ونظرنا ما حولنا يعني في السماء ما بيننا وبين جبل سلع لم يكن ثم في السماء شيء لا سحاب ولا غير وبينما نحن كذلك واذا صحابة مثل الترس ظهرت من ورائي جبل سلع ثم انتشرت ولم ينتهي النبي صلى الله عليه وسلم من دعائه وخطبته حتى نزل المطر وابتل الناس بالمطر يقول وكأني أنظر إلى حبات المطر تتحدر على لحيه النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت امراه مره كانت مريضه تصرع وكانت تتكشف اذا سرعت فقالت يا رسول الله ادع الله ان يشفيني فقال لها صلى الله عليه وسلم ان شئت دعوت الله لك وان شئت صبرتي ولك الجنة قالت اذا اصبر لكن ادع الله لي ان لا اتكشف يعني اذا اصابها الصرع فدعا لها فكانت اذا صرعت لا تتكشف يعني استجاب الله دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم وجاءه مرة رجل اعمى قال يا رسول الله ادعو الله ان يرد علي بصري ادعو الله ان يرد علي بصري فقال له عليه الصلاة والسلام اشيت دعوت الله لك وان صبرت لك الجنة قال يا رسول الله ادعو الله لي كأنه يريد ان يبصر والجنة ان شاء الله ما دام من اهل الايمان الله سبحانه وتعالى يمن بها عليه يريد ان يجمع بين حسنتي الدنيا والاخره ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له ادع الله لي قال اذهب وتوضا وصل ركعتين وقل اللهم اني اسالك بنبيك نبي الرحمة أن ترد علي بصري فذهب الرجل وفعل وأجاب الله دعاءه والنبي صلى الله عليه وسلم دعا له أيضا فاجتمع الدعاءان ورد الله عليه بصرا هذا الحديث مشهور يسمى بحديث الأعمال ومعلوم عند اهل العلم ان التوسل بدعاء الرجل الصالح او طلب الدعاء من الرجل الصالح الحي امر مش يعني امر متفق على مشروعيته لكن هل هذا الدعاء الذي دعا به الاعمى دعاء مطلق يدعو به الإنسان حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أو لا لأن الله سبحانه وتعالى يقول ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحيما وهذا ما كان يفعله الصحابه رضوان الله عليهم يبادرون الى النبي عليه الصلاه والسلام ويسالونه ان يدعو الله لهم او يستغفر الله لهم او يسال الله لهم وكان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك لكن بعد وفاته عليه الصلاه والسلام هل كان الصحابه يفعلون ذلك ما نقلت لنا الاخبار من أن الصحابه رضوان الله عليهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يفعلون ذلك بل إنهم أخذوا السنة أخذوا السنة وهي أنهم يتوجهون إلى الله بمن يدعو لهم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما اجدب الناس وكانت عامة الرماده مكذوا سنوات لا ينزل المطر حتى اغبرت الارض وتغير لونها وصارت مثل الرماد ويحتاج الناس الى ان يلجوا الى الله يستسقون كما كان النبي صلى الله عليه وسلم قد علمهم فعمر رضي الله عنه امر أن يصلوا صلاة الاستسقاء وبعد أن صلوا قال عمر رضي الله عنه اللهم إنا كنا إذا قحطنا نتوجه إليك بنبيك صلى الله عليه وسلم فتسقينا واليوم نتوجه إليك بعم نبيك يا عباس بن عبد المطلب قم وادع الله لنا فقام العباس رضي الله تعالى عنه ودع الله جل وعلا واستغفر وتاب وسأل الله جل وعلا فما أن مرت لحظات إلا وامطروا هذا الذي تعلمه الصحابة رضوان الله عليهم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك يعني يجري بين أهل العلم هل يستساغ التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم يعني بذاته بعد وفاته أو أن ذلك ليس بمستساغ الذي عليه أو الذي بينه أهل العلم أن الله سبحانه وتعالى طلب منا أن نتوسل إليه بالعمل الصالح وأن النبي صلى الله عليه وسلم لنا به ارتباط وتعلق اوجب الله علينا محبته فكانت محبته من العمل الصالح اوجب الله علينا الاقتداء به والتؤسي به فكان التؤسي به والاقتداء به من العمل الصالح اوجب الله علينا طاعته فكان طاعته من العمل الصالح ولذلك لا إشكال بين أهل العلم في أنه من توسل إلى الله جل وعلا بهذه الأمور بمحبته للنبي صلى الله عليه وسلم بطاعته للنبي صلى الله عليه وسلم باقتدائه بالنبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا من العمل الصالح الذي يشرع التوسل به أما التوسل بجاهه او التوسل به فهذا لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم احدا من الصحابة وما جاء من حديث الاعماء عرف بانه توسل بدعاء، ولذلك قال اهل العلم ان الدعاء امر توقيفي والله سبحانه وتعالى نهانا أن الله سبحانه وتعالى نهانا أن نعتدي في الدعاء ولذلك يكفينا ان نتوسل بمحبتنا له صلى الله عليه وسلم باتباعنا له باحترامنا له بسلامنا عليه يعني اذا جئت وسلمت على النبي صلى الله عليه وسلم لك أن تسأل الله سبحانه وتعالى بالذي هيئ لك أن تسلم عليه بسلامك عليه بصلاتك عليه تسأله أن يعطيك وأن يبذل لك وأن يغفر لك لأن هذا كله من العمل الصالح ويقول آل العلم إن التوسل بجاهه إذا قلت أسألك بجاهك ما علاقتك بجاه النبي صلى الله عليه وسلم الله نحن نعلم إن للنبي صلى الله عليه وسلم جاها عند ربه ومكانة ومنزلة لكن ما علاقتك أنت بهذا الجاه حتى تسأل به ما علاقتك بهذه المكانة إذا أردت أن يكون دعاؤك مقبولا إن شاء الله فلتتوسل إلى الله بما لك به ارتباط وعلاقه